إذا ط あ ق ت م النساء فطلقوهن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 وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا ف إ ذ ا بلغن أ ج ل ه ن ف أ م س ك و بمعروف أو ه ن ر ف ا ق و ه ن بمعروف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 أ س ك ن و ه ن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إ ن كن أ و ل ا ت حمل ف أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخر لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله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 سيجعل الله بعد عسر يسرا و ك أ ي من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أ و ل ه ا ل ب ا ب ا ل ذ ي ن آمنوا ن قد ز للعلوم ا ل ه ي الاسلاميه ي اسماء ل ن الله آمنوا ا ل ح ا ت م ن الظلمات إ ى النور ومن ََ يؤمن ُِ بالله َِِّ ويعمل َََْ صالحا ًَِ ندخله ُُِْْ جنات ٍََّ تجري َِْ من ِْ ت َ ح ت ه َ ا ل َ ن ْ ه َ ا ر ُ خالدين ََِِ فيها َِ أ َ ب َ د ً ا